حتى إذا داركو فيها جميعاً قالت أخرىهم لأولاهم قالت أخرىهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فأاتهم عذابا ضعفا من النار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 وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا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 وغروتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم, فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون